يا أمتي قريف فدون بدية باع الحياة وفتة الأكباد لما قضر الشاش في ساح الفدا وهبوا الأرواح والأجساد يا أمتي قريف دونك بدية باع الحياة وفتة الأكباد لما طر الشاش في ساح الفداء وهبوا لك الأرواح والأجزاء يا شباب الجنة أين أنتم من الحور العيد أين أنتم من غفران الذنوب الزنوف لا الجهاد فلسلاخ مخيف لي وعقيدتي لا تقبل استعبادك ناد الجهاد فلنقار يطيب لي ودماء إخواني هناك تنادى نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني وعقيدتي لا, لا تقبل استعباد نادى الجهاد فلا المطار يخيفني ودماء إخواني هناك تنادى تابع مرود الطود في وجه الودا والقرد كيف يطارع الأخواد واستعباد القنابل والأضافر قلب يحفق نخوة وعنادا وتبسوا للموت قتنا فاسمعوا تكبير عمر ونظر المقداد وتضوعت مزع الشهيد فكبروا والأم تنشر حوله الأعياد شباب الرضا حسب الشهادة أن تكون مرادا أمي الوطن سفيا هم متزغريدي والطفل لب بال الجياد في كل وعقيدتي لا تب استعبادا هذا فلنقام يقيد لي ودماع إخواني هناك تنادى نادى الجهاد فلسلاح يقيد لي وعقيدتي لا تنبه استعفاد نادى الجهاد فلنقام يقيد لي ودماع إخواني هناك تنادى ونقف ربك بالتهجد والرجاء من يجيب حين يا رب ثوطا من عذابك مثل ما أهلكت قبلهم ثمود وعاد